في كتاب أ ص والايمان ل س ن ة ل ل إ م م أحمد بن حنبل رحمه حنبل بن الله تعالى إلى قوله ل ا إ و ب ا ل ر ؤ ي ة يوم القيامه ة صفحة تسعة الفقرة الثالثة والأربعين عشر و اقرأ ا ل كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ح ا د ي ث الصحاح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 نتكلم عن أ ص ل عظيم من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة أ ل ا وهو ا ل إ ي م ا ن ب ر ؤ ي ة الله تبارك وتعالى وقد تواترت ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة على إ ث ب ا ت هذا ا ل أ ص ل أ ن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة في عرشات ا ل ق ي ا م ة وفي ا ل ج ن ة نعم ومعنى قول ا ل إ م ا م أ ح م د كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ا ف من ا ل آ ي ا ت التي تدل على إ ث ب ا ت هذا ا ل أ ص ل قول الله عز وجل في س و ر ة ا ل ق ي ا م ة وجوه يومئذ ن ا ض ر ة إ ل ى ربها ناظره فهذه ا ل آ ي ة ص ر ي ح ة في إ ث ب اثبات ت النظر في إ نظر المؤمنين من أ ه ل الجنه إ ل ى وجه الله عز وجل وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ناظره ة وكذلك أيضاً من الآيات التي أيضا من تثبت ذ للذين ا الله الحسن وزيادة قول وجل عز أحسن فكما جاء في الحديث الصحيح أ ن ا ل ز ي ا د ة هي النظر إ ل ى وجه الله الكريم ومن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة التي أ خ ر ج ه ا البخاري ومسلم في صحيحيهما في إ ث ب ا ت هذه ا ل ع ق ي د ة ما أ خ ر ج ه البخاري في كتابه في صحيح البخاري في كتاب التوحيد تحت باب وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة من حديث جرير ا بن عبد الله رضي الله عنه وكذلك أ خ ر ج ه مسلم أ ن الرسول صلى الله عليه واله وسلم نظر إ ل ى القمر في ل ي ل ة البدر فقال إ ن ك م سترون ربكم عيانا وفي سترون لفظ قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا ا ت ض م وردت ن و بتشديد الميم وتخفيف ب الميم لا تضامون في رؤيته و ل المعنى تضامون, ولا تضامون في رؤيته. والمعنى معنى تضامون أ ي لا تتعبون ولا تشعرون ب م ش ق ة في ر ؤ ي ة الله عز وجل كما ترون هذا القمر بغير ايه بغير م ش ق ة وبغير تعب وكذلك جاء بمعنى الضيم ويعني انكم لا تتزاحمون على رؤيته عز وجل كما لا تتزاحمون على رؤية القمر اجتمع إن لا فانه على لو رؤية ع ش ر ا ت بل ألاف من الناس في مكان في من و ا ح د ل ر أ و القمر ا دون أ ن يتزاحموا ولله المثل ا ل أ ع ل ى وهذا من باب تشبيه ا ل ر ؤ ي ة لا من باب تشبيه المرئي ه ما ما كلامه هنا أنه يشبه الله الله وسلم وجل علوا بالقمر تعالى ذلك ما كبيرا يعني عز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن المقصود ولكن المقصود انه ل م ق ص و د أ صلى الله عليه وسلم أ ر اراد د أن أو أ يبين لنا كيفية أ أو أو ن أن يبين, أن يبين لنا مثالا للرؤيه ة لا للمرء ا لا للمرء ر ا يعني بغير ضيم وبغير تعب وبغير تزاحم وبغير م ش ق ة ونراه واضحا ظاهرا خصوصا في ل ي ل ة البدر فكذلك إ ذ ا اجتمع الناس يوم ا ل ق ي ا م ة وفي عرصات ا ل ق ي ا م ة وكذلك في ا ل ج ن ة فانهم يرون الله عز وجل هكذا بغير هذه ا ل م ش ق ة وكذلك جاء اثبات هذه ا ل ع ق ي د ة ح د ي ث ابي سعيد الخدري ة رضي الله عنه اخرجه البخاري في كتاب التوحيد ب ع ض حديث جرير هذا وفيه انه صلى الله عليه وسلم وان الناس جاءوا اليه صلى الله عليه وسلم ي س أ ل و ن ه هل نرى ربنا قال نعم قالوا او س أ ل ه م صلى الله عليه وسلم هل تضرون ا من ر ؤ ي ة القمر هل تضرون ا من ر ؤ ي ة القمر قال قالوا لا ف س أ ل ه م هل تضارون ف <تصفيق> س أ ل ه م هل تضارون من ر ؤ ي ة الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال ف إ ن ك م ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون أ و لا تضامون في رؤيته عز وجل وذلك ل ن الله عز وجل يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول أ و فينادي عز وجل من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر ا ل ق م ر ثم يبقى أو تبقى هذه ا ل أ م ة فيها شافعوها وفي ر و ا ي ة منافقوها فيقول الله عز وجل لهم أ ي ن ربكم ثم يتجلى لهم في ص و ر ة غير التي يعرفونها ويقول ويقال هذا ربكم فيقولون نحن ننتظر ربنا اذا, جاء إذا جاءنا عرفناه ف ي أ ت ي ه م الله عز وجل في صورته التي يعرفونها فيقول فيقول أ ن ا ربكم فيقولون أ ن ت ربنا عز وجل. وكذلك ج ل جاء هذا في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ب ص ي غ ة أ و بلفظ آ خ ر أ ن الله عز وجل يجمع الناس يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول من كان يعبد شيئا ف ل ي ت ب ع ه ف ي س أ ل اليهود ماذا كنتم تعبدون قالوا نعبد وزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم ليس لله ولد ويقال النصارى ماذا كنتم تعبدون قالوا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم ليس لله ولد ثم ي أ ت ي الله عز وجل او ثم, ثم يؤتى ب ص و ر ة فيقال هذا ربكم فيقولون ليس ربنا اننا بيننا وبينه عز وجل آ ي ه فيقال ما هي فيكشف عن, ساق فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد كله ب ا ن وتعالى ف ز له كل مؤمن ويبقى المنافقون ويبقى كل منافق لا يستطيع السجود ف إ ذ ا سجد انطبق ظهره فلا يستطيع السجود إ ل ى آ خ ر الحديث وهو حديث طويل جدا فيه بيان ل أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة وكيف ينصب الصراط وكذلك كيف تتخطف الناس كلليب جهنم ع ف ا ن ا الله و إ ي ا ك م ه ومن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ظ ي م ة التي تميز أ و التي يميز ا ل إ ي م ا ن بها أ ه ل ا ل س ن ة عن غيرهم من الفرق ا ل م ح د ث ة ف إ ن الفرق المبتدعه التي م ب د ع ا ل ت حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت على تاويل كثير مما في هذا الحديث أ و على تعطيل كثير الكثير مما جاء فيه مما أ ث ب ت ه اهل ا ل س ن ة من إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة الله عز وجل في عرصات ا ل ق ي ا م ة ا ل م ؤ م ن ي ن وكذلك من إ ث ب ا ت الصراط وصراط وكذلك من إ ث ب ا ت ص ف ة الساق لله عز وجل ليس كمثله شيء ف نحن نثبت لله عز وجل الصفات الخبريه الصفات ا ل خ ب ر ي ة مثل ص ف ة اليدين وصفة ومثل ص ف ة الوجه و ص ف ة الرجلين أ و القدمين و ص ف ة الساق كل هذه الصفات ا ل خ ب ر ي ة نؤمن بها ولا نتخيل كيفيتها ل أ ن الله عز وجل لا تكيف صفاته لا تعلم ك ي ف ي ة صفاته ولكننا نؤمن بمعناها فنحن نفوض الكيف ولكننا لا نفوض المعنى فيجب أن نفرق بين تفويد بين أن المعنى و ت ف و ي د الكيف حيث إ ن بعض من يدعي أ ن ه على مذهب اهل السنه ا ل ت ف و ي د ويقصد ب ا ل ت ف و ي د ت ف و ي د المعنى لا ت ف و ي د الكيف فهم يقولون نحن نفوض معاني هذه الصفات إلى الله لا نعرف معناها. يعني لا نؤمن بمعنى معناها نعرف يعني نؤمن يعني نحن نذكر الفاظا لا معنى لها نقول إ ن لله يدين هاتين اليدين لا معنى لهما عندهم يقول نحن المفوض المعنى وكيف يعني لا نثبت معنى اليدين ما معنى اليدين يقولون لا نعرف ليس ل ا معنى ك ا ن ا ك ل م ة م ب ه م ة كان الله عز وجل يخاطبنا بالمبهم ويكلفنا ب ا ل إ ي م ا ن بمبهمات لا وجود لها ولا معنى لها تعالى الله وكذلك يقولون في ص ف ة الساق يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون أي المنافقون الى س يستطيعون ج و د د فلا أي ي ع السجود م ن ن ا ا ف ق و إلى ل فلا يستطيعون وجاء التصريح ب إ ث ب ا ت صفة الساق بصراحه ة ورحمة عليكم السلام ل ل ا جزاك الله خيرا ف... يحتجون ب أ ث ر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قا... قيل أ ن ه قال فيه يوم يكشف عن شاق أ ي تكشف القيامه ة عن أ و أو ا ا ل ه عن ش د ة أ ه و ا ل ه ا يعني يقولون إ ن الشاق ن ا ك ن ا ي ة عن ش د ة أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه و إ ن م ا صح عن الرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم خلاف هذا جزاك الله خيرا عليكم عبدالرزاق عفيفي السلام ورحمة الله الله الله فيكم شيخ شيخنا وبركاته بارك ورحمة مرحبا لكم محمود ابن العلامة ر ح م ة الله عبد الرزاق ع في ي ن ا ئ ب رئيس ش ي خ ابن باز ل ج ن ة د ادمان الافتاء سابقا ر ح م ة الله علينا ه س ص ع د ا ء ب ن ا ر ف ن ا الان يا رفعنا الله يبارك فيك ر ز ا ك الله خير أب... شيخه عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، يعد من آ خ ر العلماء المصريين من آ خ ر العلماء الذين توفوا توفي رحمه الله عليه من ق ر ا ب ة خمس سنوات أ و يزيد وكان وصل إ ل ى م ر ت ب ة النائب ا ل أ و ل ل س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه وهذا شرف للمصريين وللاسف ما يذكره احد ل البتة البتة ولا يعرفون الشباب به لأنهم إن عرفوا العلماء أ أبدا د وجدنا ع يعرفون عرفوا ي ا ما ء يشكرونه إن به فما ا من هؤلاء ا ل ق ص ا ص والحزبيين يذكرون الشيخ نسل ب ع د ا ا ل ر ز ق ع ف ي ف ي أ ب د ا البتة. ما ي ت ع ر ض و ا لذكري كانه لا يمت إ ل ي ه م ب ص ل ة رغم أ ن ه كان يعد أ ك ب ر عالم مصري على وجه ا ل أ ر ض منذ سنوات و... ويكفيه شرفا أ ن س م ا ح ة الشيخ عبد العزيز الن باز رحمه الله تعالى كان يحيل عليه كثير وكان الفتاوى التي تردوا الثقة وأن... الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من عند بن يحيل عليه إليه رحمه موضع عبد هو وللشيخ عبد الرزاق جهود ك ب ي ر ة في ا ل د ع و ة إ ل ى الله وفي نصر التوحيد و ا ل س ن ة في ا ل م م ل ك ة وخارج ف ي ا ل م م ل ك ة وهنا في مصر في بلده و يعني كان رحمة الله في شنصور نعم وكان يعني في عليه يعني نعم كان الله الله نموزجاً رحمة رحمة لطلبه العلم في مصر لمن يريد أ ن يتخذ أ س و ة فعليه أ ن يعرف أ و أ ن ي ق ر أ س ي ر ة وترجمه ة الشيخ الرزاق عفيفي عبد و ي في مجلدين مضبوع و الشيخ أ س ت ا الفاضل ابن ا ذ ل الأخ الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي ي ي ع ن يحاول أ ن يحافظ على تراث والده ويسعى في نشره ويعني نس أ ل أن يبارك في جهده في م ح ا و ل ة تعريف المسلمين في هذه البلاد بتراث ع ا ل م من علمائهم يعني افتقدوه ولم يعرفوه ل ل أ س ف فالواجب علينا أ ن نعرف علماءنا ونعرف أ ن من هو العالم لو عرفنا العالم لتبين لنا أ د ع ا ء العلم لكن بسبب أ ن ن ا لم نعرف العلماء فظننا أ ن الماء ماء وليس الماء بالماء ولكنه إيه نارا مثل ج ن ة الدجال الذي ي أ ت ي الدجال فيربعه ج ن ة ونارا فهو لم ي... هو لا يعرف ا ل ج ن ة فيظن ناره ج ن ة وهي نار ل ل أ س ف هي نار ولكن بجهله ظ ن ه ا ج ن ة فسقط فيها فاس فإز... فإز... به يجد نفسه في النار وكذلك الذين يذهبون إ ل ى أ د ع ي ا ء العلم ه م لا يعرفون العلماء يظنونهم على شيء فيقعون في حبائلهم فاس بهم يجرونهم إ ل ى ا ل ب د ع ة و إ ل ى م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة باسم ا ل س ن ة ل أ ن ه م ما عرفوا ا ي ا العلماء فنسوا الله أ ن يفقهنا في ديننا و أ ن يرشدنا إ ل ى العلماء و أ ن يبصرنا بالعلم النافع ا إنما ل ى الشيخ محمود عبد الرزاق ن ز امدني أ ببعض أبحاث, ابحاث الشيخ عبد الرزاق عفيفي التي لم تنشر م قبل و أ ن ا على وشك ا ل إ ع د ا د إ ن شاء الله لنشرها لطب بعد إ ذ ن الله عز وجل ويتتضمن بعض ردود الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الرجال والكتب الشيخ عفيفي بعض عبد على الرزاق الرجال والطوائف سوف نسمي الكتاب إ ن شاء الله تعالى ب الجامع أ و المجموع مجموع الفتاوى ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي في نقد الرجال والكتب والطوائف وفي الجرح والتعديل حتى ندرك أ ن هذا العلم كان يحمله احد علمائنا فكان الشيخ النباز رحمه الله كما ذكرنا يحيل على الشيخ عبد الرزاق ف ي ف ي كثير من الكتب و ا ل أ س ئ ل ة عن بعض المتصدرين للدعوه ة أو للعلم يحيل ذ او على الشيخ عبد الشيخ الرزاق ل ي ق م بحث ح للعلم ه ؤ ا هؤلاء ء أو بحث كتب هؤلاء ثم ي ر ف تقريرا إ ى على الشيخ ابن باز سواء بالجرح أو بالتعديل فنحن بهذا فنحن نرب أو ن يدعي أ ن الرب على المخالفين لاصول أ ه ل ا ل س ن ة يعد من الغلو في الجرح وهو الاولى ا أ و ل بهذا ا و ت م ه بغير حق واتهمتهم ومدحت في رؤوس واتهمتهم ومدحت غلا أنهم الخوارج في هذا العصر سيد قبل ووسمته قبل بأنه ك أ ن ه إ م ا م ا ل أ ئ م ة و ك أ ن ه سيد العلماء وهو ل ل أ س ف أ ق ل احوال م ا هو جاهل ف إ ذ بك تصف ر أ س مرؤوس أ ه ل البدع ب أ ع ظ م ا ل أ و ص ا ف التي لا يوصف بها ا ل إ م ا م أ ح م د وفي الوقت نفسه تطعن في ر أ س مرؤوس أ ه ل ا ل س ن ة وتتهمه بالغلو وهو يوصف بالغلو به الأحق بأن نعم ويرفع من ش أ ن رؤوس الحزبيين أ م ث ا ل ص ف ر الحوالي وسلمان ا ل ع و د ة ومن على شاكل هاتهما و... و... ويرفعهم ا ل مصاف العلماء ولا يذكر البته أ م ث ا ل الشيخ عبد الرزاق عفيفي من على شاكل ت هاتهما ر أهل فهذا الألم بارك الله فها... فها لكم كاشف ك ش ف و ن ب أدعياء السنة وأدعياء ع السنة ا ل ل وتعلمون ل أن ه ؤ ء بارك الله فيكم ليسوا على ط ر ي ق ة العلماء وليسوا على سبيل العلماء لذلك لا يذكرون العلماء أ ب د ا إ ل ا قليلا فضل、الشيخ. فضل الله فضل, فضل. يا شيخ وقد بين ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله هذا ا ل أ ص ل وهذه ا ل ع ق ي د ة وهي النظر إ ل ى وجه الله عز وجل و ا ل إ ي م ا ن ب ر ؤ ي ة المؤمنين ل ر ب ه م في عرصات القيامه ة الجنة وفي بيّن ذ كلميذه ا سؤالات في كثير من سؤالات تلميذه له وفي ك ك ذ ل د ا ع البدع ناب الأصل ضد رأس ضد رؤوس من ف ز م الجنه ن ه و ا ه النصفوان ا في ك ت ب ا ل ر ب على ا ل ج ه م ي ة والزنادقه فيما ش ك فيه من متشابه ا ل ق ر آ ن وتاولوه ي على غير تاويله وقد بينا أن م اننا بفضل الله بتحقيق هذا الكتاب منذ ما يقرب خمس وكانهم يعني اجتمعوا على تشكيك في أ ي كتاب من كتب ا ل ع ق ي د ة ل ل إ م ا م أ ح م د أ ن يشككوا في ص ح ة نسبتها إ ل ي ه من أ ج ل أ ن لا يربطوا الناس أ و المسلمين بمنهج الامام إ م أحمد ونقرأ ش ي ئ م احمد قالوا الإمام أ في الجهمية الذين أنكروا رؤية المؤمنين يوم القيامة الرد أنكروا على لله عز وجل عز فقال باب بيان ما جحدت الجهميه من قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ي ناظره الى ر م فقالوا لا ينبغي ل أ ح د أ ن ينظر إ ل ى ربه ل أ ن المنظور إ ل ي ه معمول موصوف لا يرى إ ل ا لشيء يفعله فقلنا أ ل ي س الله يقول إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة فقالوا إ ن م ا معنى إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة أ ن ه ا تنتظر الثواب من ربها و إ ن م ا ينظرون إ ل ى فعله وقدرته ورايت ت ل ل و ا آية من ق آ ن ألم تر إلى مدى تر ربك كيف ل ل فقالوا ظ إنه ح ن قال ألم ر ر إلى ب كيف أنهم لم ر ربهم تر و ولكن ا المعنى ألم تر إلى ع ل ربك؟ ر أ يسوق ت كيف أ ه ل الشبهات أ ه و ا ا ء ل حتى ندرك أو حتى يدرك البعض أ ن ه ما يقول عن ن ف س ه أ ن أ ن ا أ ت ط ي ع ان أنا اميز يقول لك أ أنا ن انا أحضر أحضر, أنا احضر عند هؤلاء في دروسهم و أ ن ا أ م ي ز بين ا ل س ن ة والبدعه اذا كان يعني رؤوس ا ل ج ه ل ي ة الذين كانوا في زمن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ث ا ر مثل هذه الشبهات ا ل ع ظ ي م ة التي خالت على كثير من الناس في هذا ا ل زمن ا وفي زمن الامام إ م أحمد ومن أجل ذلك ألف ومن ذلك ل إ احمد م أ هذا الكتاب على هذه الشبهات الكتاب لياربط على التي لا يستطيع أ ن يميزها إ ل ا العلماء فلذلك نحن لما ننصح الشباب ب أ ن يلزموا غرز العلماء فقط الذين عرفوا ب ا ل س ن ة و أ ن يتركوا هؤلاء الذين فيهم شك والذين عرفوا كما قد تعرفون ما ت ن ك ر يعني تعرف شيئا من ا ل س ن ة وتنكر عليهم شيئا من البدع فنقول لهم نحن نقول لكم هذا حتى لا تقعوا في شبهات هؤلاء. كذا وقعتم لكم لا هؤلاء هؤلاء لا هذا شبهات شبهات كذا في في لا تستطيعون أ ن تخرجوا منها إ ل ى أ ن يشاء الله ل أ ن ا ل ب د ع ة والشبهه كالجرد إ ذ ا أ م س ك في البدن قد يصعب أ ن يخرج منه الى ان يشاء الله انما تنتظر الثواب من ربها فقلنا إ ن ه ا معا ما تنتظر الثواب هي ترى ربها فقالوا ان الله لا يرى في الدنيا ولا في ا خ ر ه وتلو ايه من المتشابه من قول الله جل ثناؤه لا تدركه الابصار وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله, معنى قول الله لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر وقال إ ن ك م سترون ربكم وقال لموسى لم تراني ولم يقل لن ت ر ى نعم هنا ا ل إ م ا م أ ح م د يرد على شبهه هؤلاء ا ل أ و ل ى التي قالوا فيها إن ان ل ل وجل ه عز أو إ معنى ق و ل الله عز وجل و ج و ن و م ئ ذ ن ن ا ظ ر ة أ ي م ن ت ظ ر ة اي تنتظر ثواب ربها فقال لهم ا ل إ م ا م أ ح م د هذا لا ينافي النظر إ ل ى وجه الله المؤمنون ينتظرون ثواب ربهم وفي الوقت نفسه ينظرون إ ل ى ربهم وكذلك بين ّ انه أنه عز وجل كما قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الايه اكثر من الجهميه بلا شك واكثر من اي واحد منا ورغم هذا أ خ ب ر بصريح كلامه أ ن ك م سترون ربكم عيانا ورغم أ ن ه يعلم قوله عز وجل لا تدركه الأبصار فدل ذ ا ع ل ى أن نفي ا ل لا يعني نفي الرؤية ولكن نفي الإدراك هنا نفي الإحاطة, الإحاطة. فإن عقيدة عقيدة السلف إ فإن د عقيدة ر ا هنا هنا ويأحاطة ا ك يعني نفي نفي نفي ونفي ل ص ا ل ح في ر ؤ ي ة الله تنبني على ثلاث أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ن ا نعتقد أ ن ن ان أو أ المؤمنين سوف يرون ربهم حقيقه ة ح ق ق ي لا لا ت أ و ي ل ا ل أ ن هناك من أ ه ل البدع من المعتزلة كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن قالوا الله نقل عزيلا يخلق تيمية من شيخ إن يخلق ن يعلمون فنفوا ان الحاسة سادسة بها رؤية الله رؤية البشر قالوا إن الله رؤية رؤية ي في المؤمنين ح ا س ة سادسه ة في د ا خ ل م يعلمون ش ر و او ن بها ي ع بها ر أ ي ه الله فنفوا انهم ي رؤيه و الله عز وجل عز بعيني ف ي ا ل ا ل ب د ع أ ه ل ا ل س ن ة فنحن نؤمن ب أ ن المؤمنين يروا ربهم حقيقه ها؟ الامر الثاني أ ن ن ا نؤمن أ ن هذه ا ل ر ؤ ي ة بالابصار و ب ا ل أ ع ي ن أ ن ك م سترون ربكم عيانا ا ل أ م ر الثالث أ ن ن ا نؤمن أ ن هذه الرؤيه ة ذ ه الرؤية تكون بلا إ ح ا ط ة ولا ك ي ف ي ة يعني لا يعني النظر إ ل ى وجه الله أ ن ن ا سوف نحيط به علما ولكننا ن سوف ندركه ولكننا ننظر إ ل ي ه بغير إ ح ا ط ه ولا تدركه ادراك ل ل ا ا نفرق بين إ والنظر نحن ننظر المؤمن ينظر إلى ربه يوم المؤمن القيامة إلى ينظر ربه لكن ينظر إ ل ي ه بدون إ ح ا ط ة ب دون أن يحيط ب ان ل ل وجل ه عز و و د أن يدركه عز وجل أ ن ه ليس كمثله شيء لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر ولكن هذا لا ي ن ا ف النظر ولله المثل, المثل الاعلى م ل ل أ أ ن ت إ ذ ا نظرت إ ل ى السماء هل تحيط بها كلها أ و م خ ل و ق ة هل أ ن ت اذا نحن نفينا إ د ر ا ك نفينا ا ل إ ح ا ط ة بالسماوات هل هذا ينفي النظر إ ل ي ه ا وقال <تصفيق> لموسى لن تراني ولم يقل لن ارى فايما اولى ان اتبع النبي, الله... النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لكم ت ر و نقول ربكم الجاهليه حين قال لا ترون ربكما والاحاديث في أ ي د ي أ ه ل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يرون ربهم لا يختلف فيه أ ه ل العلم ومن حديث الزكيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عامر بن سعد في قوله ا ل ذ ي ن أ ح س ن و ا ا ل ح ن ى و ا ل ز ي ا د ة قال النظر إ ل ى وجه الله م م س ل في ي ص ح ح اقرا ح د ي ث م ر ة اخرى ومن حديث سفيان عن ابي اسحاق عن عامر بن تعب في قوله للذين احسنوا ل ن ى وزياده قال النظر الى وجه الله انت ق ر أ ت قبل هذا ح د ي ث صهيب ولا لم ي أ ت بعد لا. لا. وهذا الاثر وروي ة عن ابي بكر ايضا وجاء من ع د ة طرق يعني في بعضها ضعف وقد أ س ه د ت في تخريج طرقه كما هنا في الرد على ا ل ز ن ا د ق ة و أ ي ض ا في تخريجي على جزء في ر ؤ ي ة الله لابن النحاس المصري توسعت أكثر في تخريجي هناك وهو يعني يصح موقوفا ولا ومن يعني الرفع نعم أكثر أكبر هناك حديث في يصحه البناني نعم الثابت خطم نعم عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن صهيب الرومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استقر أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ن ا د ا مناد يا ي أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن الله قد وعدكم ا ل ز ي ا د ة قال سيكشف الحجاب سيتجلى لهم ن ف ر هذا هو الحديث الذي أ ق ر ج ه الامام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه وقد اختلف فيه أ ي ض ا ف ق ي ل انه موقوف إنه موقوف على عبد الرحمن م ن أ ب ي ليله ة من ق و ل ولكن رد على هذه ا ل ع ل ة ب أ ن ه قد رواه ثابت البناني عن حماد بن س ل م ة وثابت من أ و ث ق الناس في حماد بن س ل م ة وحماد بن س ل م ة من ع م ة أ ه ل ا ل س ن ة الذين كانوا علما على ا ل س ن ة ولذلك نال كثير من الطعن من أ ه ل البدع والاهواء من ا ل ج ه م ي ة وغيرهم و ل أ ن حمادا روى كثير من أ ح ا د ي ث الصفات ف أ ر ا د و ا ان يطعنوا في حماد بن س ل م ة حتى يسقطوا ا ل إ ي م ا ن به ب أ ح ا د ي ث الصفات التي رواها حماه بن سلم ولذلك تجد أ ن الكوثري زاهد الذي يسمى بزاهد ا ل كان و ث ر ل ذ ي ك ا هو المفتي في ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة التي سقطت هذا الرجل كان من كبار ا ل ج ه م ي ة وكان من الد اعداء ا ل س ن ة وكان يدعو إ ل ى التصوف و إ ل ى انكار صفات الله ويطعن في ا ب ن ويطعن تيمية في أ ئ م ة ا ل س ن ة الذين نقلوا احاديث الصفات وقد رد عليه الشيخ ا ل ع ل ا م ة عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتاب التنكيل ا بما جاء في آه آه نعم الاسم تتمت الاسم هو التنكيل ا ا س م هو ل بما جاء في كتاب هذا, الرجل من هذا, هذا الكتاب ر ج ل ل ا و س ر ي الأباطيل من هذا ا ل ك المعلمي إ ا ا م م ل اليماني دافع فيه عن إمة ائمه ل الذين س ن ة طعنا السنه ك و ر ي هذا ا ك من م ا وراء حماد إم سلم. حيث قلناه عليه رحمه الله رحمه وابن ل نقالها ت ي كان ع ض الجهمية القدامة م م يسمى بابن الثلج ب ن ا وابن و ف ر كان و كذابا هذا كان كذابا فابن الثلج هذا افترى على حماد انه اختلق هذه الاحاديث وانه قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله من عليه ليست صلى فرد عليه العلماء قديما وكذلك رد على هذه على الفريا الشيخو رد عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه التنكيل و... وكذلك بين أ ن ا ل ب ي ه ق ي رحمه الله قد تاثر ب ش ي خ ه ابن فورك في رد بعض روايات الصفات التي رواه حماد فرد عليه الشيخ المعلم اليماني وبين ّ خ ط أ ه في هذا الشاهد أ ن هذا الحديث يصح ه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم بين ّ أ ن ا ل ز ي ا د ة هي النظر إ ل ى وجه الله عز وجل قال <تصفيق> ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله فينظرون إ ل ى الله لا اله إ ل ا هو و إ ن ا لنرجو أ ن يكون جهل وشيعته ممن لا ينظرون إ ل ى ربهم ويحجبون عن الله ل أ ن الله يقول للكفار كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ف إ ذ ا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمنين على الكافر فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته, وجعل وشيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ا ت ب ع والحمد لله وحده、لا. <تصفيق> وقد نقل ا ل إ ج م ا ع على هذه ا ل ع ق ي د ة كثير من أ ئ م ة ا ل س ن ة في مصنفاتهم <تصفيق> وقد نقلت شيئا من أ ق و ا ل هؤلاء ا ل ا ئ م ة في مقدمتي على تحقيق كتاب أ و جزء حديثي وهو بعنوان كتاب في ر ؤ ي ة الله لابن النحاس المصري رحمه الله تعالى وقد وهو وهذا قمت حققت يقرب منذ, منذ ما يقرب من عامين تقريباً وهو لم تقريبا حتى هذا الجزء الآن الجزء يطبخ وبعنوان كتاب في ر ؤ ي ة الله كان ينسب لابن ا ل أ ع ر ا ب ي ولكن الصحيح أ ن ه ينسب لابن النحاس المصري من علماء مصر وكان قد حققه الشيخ ا ا ل ل ع محفوظ ة م الرحمن زين الدين السلفي في م ج ل ة ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة منذ ما يزيد عن عشرين عاما تقريبا وقد حصلت على ن س خ ة من ا ل أ ص ل الخطي وهي ا ل ن س خ ة ا ل و ح ي د ة لهذا الجزء التي اعتمد عليها الشيخ محمود الرحمن رحمه الله فكنت في في بكر السنة قلته مما المقدمة الإمام القميدي القميدي قال الأسدي الأسدي بداية أصول هذه أبو جزئي ا ل س ن ة عندنا ثم قال فيما ذكر بعض أ ي من ا ل س ن ة و ا ل إ ق ر ا ر ب ا ل ر ؤ ي ة أ ي ر ؤ ي ة الله بعد الموت <تصفيق> وقال ا ل إ م ا م أ ب و سعيد عثمان ا بن سعيد الدارمي في ر ض ي ه ا على ا ل ج ه م ي ة بعد أ ن ساق عددا من الاثار أ ح د ي و ل آ ث ا في إ ث ب ا ت الرؤيه ة ذ ه كلها وأكثر منها الأحاديث <تصفيق> وأكثر رويت قد في الرؤية على تصديقها ولكن ا إ ا ج ب ان يكون المسلمون في المسلمين ه ا ويؤمنون بها لا ي س ت ن ك ر و ن ه ا ولا ي ن ك ر و ن ه ا و م ن أ ن ك ر ه ا م ن أ ه ل ا و ي ؤ م ن و ن ه إلى اهل ل ا ب ل ك ا ن من أ ك ب ر ر ج ا ي ه م ن و ن ه ل ث و النظر ب ا ل ه في أ ف س ه م ا ل ن إ ل ى وجه خالقهم حتى, حتى ما يعدلون ب ي شيئا من نعيم ا ل ج ن ة وقد كلمت بعض أ و ل ئ ك ا ل م ع ط ل ة و ح د ث ت ببعض هذه ا ل أ ح ا د ي ث وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر ويدعي معرفته ف أ ن ك ر بعضا ورد ردا عنيفا <تصفيق> قلت قد صحت ا ل آ ث ا ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فما فنعم فمن بعده من أهل العلم؟ فمن بعده من اهل ل ل ع ع م فمن ب د من أ ه العلم وكتاب الله الناطق به ف إ ذ ا أ ج م ع الكتاب وقول, وقول الرسول و إ ج م ا ع ا ل أ م ة لم يبقى ل م ت أ و ل عندها ت أ و ل إ ل ا لمكابر أ و زاحف وقال ا ل إ م ا م ابن جرير الطبري رحمه الله في جزئه صريح ا ل س ن ة والذي ايضا طبع فضل الله قريبا بتحقيقه و أ م ا الصواب من القول في ر ؤ ي ة المؤمنين ربهم عز نعم وجل يوم القيامة وديننا القيامة الذي الله أشغلت ندين أيضا هذه به أوه. هو ديننا الذي ندين الله به أ د ر ك ن ا عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة هو أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة يرونه على م ص ح ط به الاخبار ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقال أبو ث م ابو ن ا ا ل ص ن ي أبو عثمان الصابوني رحمه الله في ع ق ي د ة السلف و أ ص ح ا ب الحديث ويشهد أ ه ل ا ل س ن ة أ ن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى ب أ ب ص ا ر ه م وينظرون إ ل ي ه م وقال ا ل إ م ا م ا بن أ ب ي العز الحنفي في شرحه على العقيدة المخالف في ا ل ر ؤ ي ة ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة ومن تبعهم من الخوارج و ا ل ا م ا م ي ة و ق و ل ه باطل مردود بالكتاب و ا ل س ن ة وقد قال بثبوت ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ح ا ب ة والتابعون و إ م ة ا ل إ س ل ا م المعروفون ب ا ل ا م ا م ة في الدين و أ ه ل الحديث وسائر ط وقال ا الكلام المنسبون إلى السنة والجمال ئ ف أهل إلى و شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة في منهاج السنه ة رؤية أما إثبات ا ل ل تعالى بالأبصار فهو ي الآخرة ف قول سلف ا ل أ م ة و ا م ت ه ا وجماهير المسلمين من أ ه ل المذاهب ا ل أ ر ب ع وغيرها وقد تواترت فيه ا ل أ ح ا د ي ث عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عند علماء الحديث و ج م و ر القائلين ب ا ل ر ؤ ي ة يقولون يرى عيانا م و ا ج ه ة كما هو معروف بالعقل وقال ا ل إ م ا م ابن القيم في حادث ا ل أ ر و ا ح الباب الخامس والستون في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى ب أ ب ص ا ر ه م جهره كما يرى القمر ل ي ل ة البدر وتجليه لهم ضاحكا إ ل ي ه م عز وجل هذا الباب أ ش ر ف أ ب و ا ب الكتاب و أ ج ل ه ا قدرا و أ ع ل ا ه ا خطرا و أ ق ر ه ا لعيون أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و أ ش د ه ا على أ ه ل ا ل ب د ع ة والضلاله وهي الغايه التي شمر إ ل ي ه ا المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إ ل ي ه ا المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون اذا ناله اهل الجنه نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنه ا لاهل الجحيم اشد عليه من عذاب الجحيم الحرمان من النظر إ ل ى وجه الله يوم ا ل ق ي ا م ة أ ش د على أ ه ل الجحيم من عذاب الجحيم لما يعلموا, لما يعلموا انهم حرموا من النظر إ ل ى وجه الله ف إ ن هذا يكون عليهم أ ش د من عذاب الجحيم الذي هم فيه ولذلك قد جعل الله هذا من عقوبة القيامة جعل لمحجبون عن الله أهل النار الآخرة هذا أنهم ربهم يومئذ من يوم أو في عم الى آ خ ر ما قال رحمه الله تعالى وقد قال ا ل إ م ا م أ ح م د هنا و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد ر أ ى ربه وانه م أ ث و ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه ق ت ا د ة عن أ ك ر م علي بن عباس هذا الاثر الذي رواه ا ل ق ت ا د ة عن أكرمة عن ابن عباس وجاء فيه أ ن ه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه هكذا مطلقا وقد اختلفت ا ل ر و ا ي ة عن ابن عباس في هذا الشأن فجاء بعض بعض الروايات الرؤية بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا مطلقاً. لم تقيد الرؤية بشيء هذا بأنه الله ربه هكذا أنه ربه الشأن بإطلاق مطلقا صلى وسلم لم رأى بعض بعض رأى أ ي في ل ي ل ة المعراس <تصفيق> وجاءت ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ن ه راه آ ه ب ف ؤ د أنه صلى الله عليه وسلم رآه صلى وسلم بفؤاده مرتين وسوف نذكر هذا بالتفصيل إ ن شاء الله تعالى ف أ و ل ا هذه ا ل ر و ا ي ة التي ذكرها ا ل إ م ا م أ ح م د ن ا رواية قتادة هنا علي بن س اختلف, فيها اختلف في ه اسنادها اختلف في على قتاده ة ف ر و ا فروى النضر بن سلمه ويلقب بشاذان عن حماد بن سلمه عن ق ت ا د ة عن أ ك ر م ه علي بن عباس أ ن ه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه م و روي ة هذا ا ل أ ث ر عن شاذان هذا وشاذان هذا ث ق ة ثقة اختلف عليه فرواه عدد من ا ل ر و ا ة البعض منهم من المجاهيل الذين لا يعرف لهم حال رواه عن شاذان عن حماد بن س ل م ة عن قتاده عن أ ك ر م ع ن ا بن عباس وزادوا فيه فيها بيان ص ف ة أ و بعض الصفات التي فيها شيء من ا ل ن ك ا ر ة فقالوا إ ن ه ر أ ى ربه في ستر من لؤلؤ وقالوا في بعض الروايات انه راه آ ه صلى ل ل عليه وسلم على فراش من ذهب في ص و ر ة شاب أ م ر ض وفي ص و ر ة شاب جعد ا قطط إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ ل ف ا ظ التي رواها بعض المجاهيل عن شاذان عن حماد بن سلم ولذلك أو من هذه أو من هذه بعض التي الجهمية يقذفون حماد ا بن سلمه ب أ ن ه هو الذي اختلق هذه ا ل أ ش ي ا ء ولكن العهد ليست على حماد بن سلمه ولكن العهد عن بعض الرواه الذين نقلوا الرواية تابع شاذان على عن ل ى روايته ع حماد بن سلمه عن ق ت ا د ة عن أ ك ر م ة بذكر ا ل ر و ا ي ة ا ل م ط ل ق ة أ ن ه ر أ ى ربه م هكذا مطلقة و أ ي ض ا تابعه إ ب ر ا ه ي م بن ابي سويد ولكن, ولكن في الطريق إ ل ى إ ب ر ا ه ي م شيء من الضعف الشاهد أن ا ل ر و ا ي ة هذه ا ل ر و ا ي ة عن قتاده ة ر و ا ا حمد سلم بن سلمة عن قتاب عن عن عباس ابن قتاب مكرمة وقد اخرج هذه الرواية عدد من ا ئ م ة ا ل س ن ة في مصنفات ا ل ع ق ي د ة نحو اللالكائي في شرح اصول اعتقاد ل ا وكذلك الاجر وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وكذلك ابن نجاد في ك ت ان ب الرب ه جزئه أو في جزئه الرب على م يقول إن ا ل ق ر آ ن مخلوق وقد اختلف على ق ت ا د ة أ ي ض ا في هذا ا ل أ ث ر حيث أ خ ر ج ه أ و رواه عن ق ت ا د ة بخلاف حماد بن سلمه معاز ابن هشام عن أ ب ي ه عن قتاده ة عن عبد الرحمن بن عائش عن الرحمن بن ن عن م ع عن ابن عباس مرفوعا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و م ع ا ز ا بن هشام هذا يعني صدوق لكن عنده اوهام واغلاط وقد ذكر ابن عدي رحمه الله انه كان يؤخذ عليه الشيء بعد الشيء يأخذ عليه الغلط الغلط. فالظاهر أن هذه بعض الغلط الغلط فالظاهر ل ا ر وقد ا رواية معاذ بن هشام ي ة عن بن ت ا ة إلى آخر اصطفت ل التي خالف سلمة الأثر إ س ن بن أنها من ا فيها حماد في هذا د في أ غ معاذ بن هشام ا بن قد س ت في بيان طرق هذا ا ل أ ث ر وما حدث فيه من اختلافات وبينت ما فيه من علل في تخريج مطول على تحقيقي لجزء حديثي بعنوان مجلس من أ م ا ل ي ا ل إ م ا م الحافظ سراج ا ل س ن ة أ ب ي نصر الغازي رحمه الله هذا المجلس من ا ل أ م ا ل ي جمع فيه الحافظ أ ب و نصر الغازي المرويات التي رويت عن نعيم بن حماد في الحديث الذي جاء, جاء فيه هو حديث معاذ أ ن ه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه في المنام في أحسن سورة ق في في احسن ل الرأي المنام تربي أ في في سوره ة ذ هذا ا الحديث معاز النجاب الرضي الله الحافظ الغازي الجزء بعنوان قد في عن عنه جمع نصر نصر أمال أبو أبو طرقه أ وهذا مجلس من أماني الغازي أبي نصر و هو جزء ضمن مجموع أ ج ز ا ء ح د ي ث ي ة يعني لم تطبع من قبل قد ضممت إليها هذا الجزء هذا ويتضمن أ ج ز ا ء أ خ ر ى ح د ي ث ي ة لم تطبع من قبل وقد المجموع وجل وهو انتهيت هذا الله الآن من بفضل على عز وشك ان يعني تطبعه دار الفاروق ا ل ح د ي ث ة إ ن شاء الله تعالى وفي هذا الجزء ذكر أ ب و نصر الغازي الحديث معذره ة معذرة أنا قلت حديث نوع... أنا ذكر مرويات نعيم بن ولكن مرويات معاذ قلت ليس حديث حمد حديث في ذكر نعيم حمد رواية بن ي في حديث, معز معزرة ولكن نعيم بن هي في حديث أم الطفيل فرواه حمد أم نعيم بن حماد عن علم بن وهد عن مروان ا بن عثمان عن ع م ا ر ا بن عامر عن أ م الطفيل رضي الله عنه ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ي ت ربي أ و جاءني ربي في المنام في أ ح س ن ص و ر ة ثم ذكرت أيضاً أو جاء في هذه ا ل ر و ا ي ة أ و ص ا ف ا ً مثل التي ذكرناها أ ن ه قال ر أ ي ت ه على رجليه فراش من ذهب و ر أ ي ت ه شابا ً أ م ر ض من دون ه شتر من لؤلؤ أ و من دون ه خ ض ر ة إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ و ص ا ف التي فيها مكاره وحديث أ م الطفيله هذا بهذه ا ل ز ي ا د ة لا يصح ولكن الذي يصح منه فقط هو سطره ا ل أ و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت ربي في المنام في أ ح س ن ل سوره حيث ذ فهذا هذه ا السطر يؤيده روايات أخرى سوف نتكلم عليها الآن إن شاء الله تعالى فهذا الحديث لو من رواية النحمد النحمد علينا أيضا في هذه النكارة نتكلم ليس سوف أخرى يؤيده نعيم نعيم هو مهدى التي جاءت في إن من في هذا الحديث وقد أ ل ف أ ب و نصر الغازي هذا الجزء ا ليدافع ي عن نعيم المحمد أ ي ض ا حيث ان نعيم بن حمد من عمة المحمد ر ح م ه ا ل ل ه قد قتل قتله قتله قتله ق ت ر ي ب السنه ا م ت و أو الوافق ك ل أن بعد ج فنعيم ا بن حماد ن ع م ة ا ل س ن ة وقد روى هذا الحديث ليرد به على ا ل ج ه ن ي ة الذين انكروا ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في المنام ومن من أنه الشواهد الشطر على صحة الحديث رأى ربه الأول أم هذا معاذ حديث الطفيل عليه وسلم ابن جبل الذي أخرجه التلمزي وكذلك ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وغيرهم وابن أ ب ي عاصم في ا ل س ن ة والحاكم في المستدرك والبيهقي في ا ل أ س م ا ء والصفات والبهيق وسلم أو رسول وسلم كتاب الرؤية أنه صلى الله معاذا قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه في صلاة الفجر صلى عليه صلى عليه أنه في في أن أنا ثم جاء أنا فقال اتدرون ف... ثم جاءنا ف, ف... أ ق ا م وصلى ثم بعد ا ل ص ل ا ة قال ابقوا في مكانكم ثم قال أ ت د ر و ن ما الذي حبسني عنكم قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم إ ن ي كنت أو إني كنت أ ص ل ي بين يدي بي ربي حتى ثقلت او حتى نعست وثقلت ثم نمت أ و ثم تثاقلت ف أ ت ا ن ي ربي في ا ل م ن ا ن في أ ح س ن ص و ر ة فقال يا محمد أ ت د ر ي فيما يختصم الملا الاعلى قلت لا ثم كرر السؤال ثلاثا أ ت د ر ي فيما يختصم الملا ا ل أ ع ل ى قلت لا حتى وضع كفه أو يديه بين ث د ي ي فشعرت ببرد أ ن ا م ل ه فاذا أ ن ا قد علمت كل شيء فقلت ف س أ ل ن ي أ ت د ر ي يا محمد فيما يختصم الملا ا ل أ ع ل ى قلت نعم قال فيما قال صلى الله ل ع يختصمون ه وآله وسلم ي في الدرجات والكفارات فقال ما هي الدرجات والكفارات قال المشي إ ل ى الجمعات ونقل ا ل أ ق د ا م إ ل ى الجماعات والوضوء على ا ل م ك ر ه ا ت إ ل ى آ خ ر ما جاء في هذا الحديث وهذا الحديث يسمى بحديث اختصام الملا ل ل ألف أ ع عليه ى وقد ا ل ح ا ف فيه مفردات ظ ابن جزءا رجب شرح هذا ا ل ح صحته د ي وبين ث وقد جاء هذا الحديث أيضا من طرق كثيره ة ومن وقد ي استفدت ا في بيان تخريج هذا الحديث وبينت ما فيه من اختلافات ورددت على من أ ع ل هذا الحديث بالاضطراب ونقلت أ ق و ا ل أ ئ م ة ا ل س ن ة في تصحيح هذا الحديث ومنهم ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله الذي صحح هذا الحديث وكذلك البخاري صححه وكذلك الترمذي ومن المعاصرين ا ل ع ل ا م ة أ ح م د شاكر و ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ة رحمه الله والشوكاني وغيرهم من العلماء قد حكموا بصحه هذا الحديث وهو يصح ه من حديث معاذ بن جبل ر رضي ا ل ه عنه وهذا الحديث يعد شاهدا قويا للشطر ا ل أ و ل الذي جاء من حديث أ م الطفيل أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت ربي في المنام في أ ح س ن ص و ر ة وكانت هذه الرؤيا ا ل م ن ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة في المدينة قبل المعراج وهذه ا ل ر ؤ ي ة ا ل م ن ا م ي ة تؤيد أ ث ر ابن عباس الذي جاء فيه انه صلى الله عليه وسلم قال راى النبي صلى الله عليه وسلم ر ب ه بفؤاده مرتين وقيل إ ن ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى كانت في ا ل م د ي ن ة وقيل إ ن ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة في ليله المعراس والطريق الأول الذي نحن بينا شيئا من, من حال علي عباس الذي هو من رواية قتادة ابن عباس والإدجاء رواية حمد بن السلم عن قتادة. هذا أيضا صحح هو الإمام هذا هو يكرمه من من حمد قتادة عن صحح أحمد أيضا في طبقات للقاضي ا بن أ ب ي يعلم ان ض ي ا ب أبي يعلى, ابن أبي يعلى أنه أن الامام أ ح م د س ؤ ل س أ ل ه شاذان راوي هذا الحديث و أ ر س ل إ ل ي ه شاذان قال له هل أ ر و ي أ ث ر ابن عباس انه صلى الله صلى وسلم رأى رباه قال الامام احمد نعم حدث به, فإن العلماء حدثوا به. حدث به فان العلماء حدثوا به وكذلك لما سئل الامام احمد وقيل له ان ق ت ا د ة لم يرو شيئا عن ا ك ر م ة او لا تعرف رواية قتادة عن أكرمة. فقال كيف هذا إ ن ل ق ت ا د ة عن اكرم ة خ م س ة أ و س ت ة أ و س ب ع ة أ ح ا د ي ث وقد أ ث ب ت رواية ا ة أ ك رد م نعم ة و ق رد على من أ ع ل أ ث ر بن عباس هذا من ر و ا ي ة ق ت ا د ة عن اكرمها أن انهم أ ع ل و ه ب أ ن ق ت ا د ة مدلس وقد عنعن في روايته عن أ ك ر م ة فرد على هذا أ ن ق ت ا د ة لم يتفرط به بل تابع ق ت ا د ة على هذه ا ل ر و ا ي ة اثنان من الثقات تبعه يزيد بن حازم وهو أ خ و جرير بن حازم و ث ق ة وكذلك ت ب ع ه سليمان بن عاصم ا ل أ ح و ل وهو أ ي ض ا ث ق ة وقد أ خ ر ج هاتين الروايتين ا ل ن من ج ا كتابه الرد د في ي على ق و ل ل ا ق ر آ ن مخلوق و اخرجه و ا ب ر ق ا ن ي م في الرؤيا من طريق من طريق ابن ا ل ن ج ا د وقد جاءت ر و ا ي ة يزيد بن حازم وكذلك رواية عاصم بن عاصم الأحول وهو سليمان بلفز الله آخر عاصم ابن عاصم فيه إن الله اختص موسى بالكلام واختص محمدا ب ا ل ر ؤ ي ة نعم وايضا ا ل ر ؤ ي ة هنا في هذا الاثر جاءت م ط ل ق ة ف ر و ا ي ة ق ت ا د ة عن ع ك ر م ة علي بن عباس جاء فيها اثبات ا ل ر ؤ ي ة مطلقا لم تقيم بالفؤاد تقيم إ ن م ا جاءت ا ل ر و ا ي ة عن ابن عباس م ق ي د ة بالفؤاد فيما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م ا ل مسلم من طريق عطاء عن ابن عباس وكذلك من طريق أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة عن ابن عباس أ ن ه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه بفؤاده مرتين أو رأى رباه مرتين بقلبه أو قيل أنه رأى دون رباه مرتين رباه بقلبه بقلبه إذبات هكذا العدد تحديد فجاءت قيل أ و جاء إ ث ب ا ت تقييد الرؤيه بالفؤاد أ و بالقلب في ص ح ي ه مسلم من أ ث ر أ و من قول ابن عباس أ ي ض ا فالشاهد في في في بفؤاده فيحمل ابن عباس أنه قال محمدا الله ربهم مطلقا في روايات وجاء روايات أنه قال إنه رأاه、بقلبيه. وجاء روايات رأاه صلى وسلم بقلبه المطلق على المقيد أنه أنه ربهم أنه إنه أنه قد رأى أخرى أخرى عن إن مرتين ثبت وكذلك أيضا هنا ثبت عن الامام احمد انه اثبت هنا الرؤيه ة للنبي ل صلى الله عليه وسلم رؤيه ربه مطلقا ا إ ض ا م أحمد عنده ثلاث روايات في إ ث ب ا ت ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم、لله. قالوا ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى كما نقل هذا شيخ ا ل إ س ل ا م في مجموع الفتاوى وكذلك بأحوال وكذلك أبو كتاب كتابي نقله القاضي الشفا المصطفى نقله يعلى عياض في في كتاب ب ط ا ل ا ل ت أ و ي ل ا ت نقل هذه الروايات عن الامام احمد قالوا إن الرواية الأولى أنه قالوا ان ل يقول ا أحمد النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه بعينه ر أ س ه واحتجوا بقوله هنا في أ ص و ل ا ل ص ن ه واحتجوا أ ي ض ا بالروايات ا ل م ط ل ق ة عن عباس ابن、عباش. وكذلك أو نقل هذه ا ل ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م احمد من يسمى بن ا ل ق ا ا أو ب ب نقاش ا ل ن ورد عليهم شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل م تيميه ان هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل م ط ل ق ة المقيدة يجب الروايات التي ثبتت عن الإمام بل أن عن تحمل المحمد الإمام على قال قال إ ن ه لا يعرف أ ب د ا في ر و ا ي ة أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه بعين يراسيه و ا ل ر و ا ي ة الثانيه ة أ ن صلى انه ل ل عليه وسلم بفؤاده والرواية الثالثة ه رآه بفؤاده أ ر آ ه بفؤاده في المنام وهذه اصح الروايات من ا ل ا ب ا د و... وقد جاء اثر ابن عباس رضي الله عنهما يؤكد ما ثبت ع ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن الصحيح انه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه بفؤاده أ و بقلبه في المنام رؤيته ص لله ى ا ل عز ل وسلم لله ي ه ع وجل هي ر ؤ ي ة منام و ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء حق、لا. ولكن لم يثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه عز وجل في ليلة النعراج بعينه راسه بل ثبت إ ن ك ا ر هذا كما صح هذا عن أ ب ي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن أبا ذر سأله رأيت ربك؟ ذر وسلم صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال ما رايت أ ي ت ن و ر قال ر أ نورا وقال نور أ ن أ ر ا ه فهو صلى الله عليه وسلم راى الحجاب حجابه النور لو كشفاه ل أ ح ر ق ت لأحرقت ص ب لا ح ا ت وجهه ما م ن خ ل ق ه ف ا ل ش ا ه د بصره ف ي ك من أ ا ل ص ح ح ي أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ا بعينه راسه ولكنه ر آ ه بقلبه مرتين في المنام われわれもありがとうございます。